الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إليه يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في شروط صحة الغسل وواجباته وثمنه قال وشروط الغسل سبعة انقطاع ما يوجبه النية الإسلام العقل التمييز الماء الطهور المباح إزالة ما يمنع الوصوله، وواجبه التسمية، وتسقط سهوا فقدم نحوه في الوضوء، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، لحديث ميمون، لحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوء الجنازة، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه. ثم أطاب الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله وحتى باطن شعرها لأنه جزء من البدن وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل ثائر جسده متفق عليه وعن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار قال علي ثمن ثم عاديت شعري رواه أحمد وأبو داود ويجب نقضوه في الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة انقضي شعرك واغتسلي رواه ابن ماجة بإثناد صحيح وأكثر العلماء على الاستحباب لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أفأنقضه للحيضة قال لا رواه مسلم وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ليس فيه حجة للوجوب لأنه ليس في غسل الحيض إنما هو في حال الحيض للإحرام ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل, لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين قاله في الشرح للجنابة بقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله اني امرأة أشد ضفر رأسي أتى لغسل الجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحفي أن تحفي على رأسك ثلاث حتيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين قواه مسلم ويكفي الظن في الإسباب بقول عائشة رضي الله تعالى عنها حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أقاب عليه الماء متفق عليه انها كنا هذا شعر الخروط الشعر ما لا يتم المشروب الا له وقد تقدم ان شروط الرؤى عشره وكذلك عراء شروط الصلاه تسعه وكذلك الاغتيال شروط ولزكاه شروط فللاغتسال شروط وهي التي يلزم الاتيان بها فيه الاول انقطاع موجبه فلا يغتسل ما دام المني يتكاثر كما انه لا يتوضا ما دام البول يتكاثر لأن خروج المني موجب من موجبات الغسل فلا بد أن ينقطع ولا بد مثلا للمرأة ان ينقطع دم الحير فلا ترسل ما دام الدم لم ينقطع في كذا لك بقية المعجبات الشرط الثاني النية ان ينوي الارتسال رافع الحداث الاكبر أو ينوي ما لا تستئير الا إلا بالطهارة، ينوي ارتداء من الجنازة طوافا أو قراءه أو الصلاة الثالث الإسلام فلا يصيح من الكافر، الكافر أعماله مردوده ولا عمل أي عمل. أم الرابع العقل وهو شرط اعظاه الطهارة فيه الصلاة فلا يصح من المجنون ذاكد العقل الخامس التمييز هو ان يكون فاحما وحده سبع سنين عشر سنين كما تقدم السادس الماء الضغور عدوا هذا اثنين في الطهاره في الوضوء ان يكون طهورا وان يكون مباحا فقالوا اذا كان الماء نجسا ان لم يرتفع به الحدث لا وضوء ولا غسل واذا كان مغصوبا الماء محرم كالمغصوب المسروق ان لم يرتفع الحدث أصغر ولا أكبر ولكن إذا ألف فواب أنه يرفع الحدث إذا كان مرصوبا ولكنه يأذن فيه قال أنت رسبت عديل كذبة من هذا النوم فأنت أعذن سواء أركتها أو شربتها أو طبقت بها أو تغضأت بها ولكن الان اغتلت طهارتك اغتلت بها في الله اغتلت بها الحائر ما نقرب طهارة لان اغتلت طهارة الطهارة المطلوبة السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة اذا كان على بدنه شوائل لصدعت مثلا ليس بحاجة اليها أو على بدنه الصين أو عجينا للطخة أو على رأسه مثلا هن فالطخة به رأسه يمنع أو دواء ملتبدا على الرأس كالصمه نحوه فإنه لا يضفر إلا بد أن تتم هذه الشروط السبعه الوادبات واحد الوضوء التسميه لما تقدم الحديث الاول لمن لم في اسم الله عليه وتقدم على الناس يذكر به لبوء في واكثر ذلك به لبوسك لو ترك اناس يبعونه معذور الحرب هي هذا الاغتسال ان يؤم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه اي جميع البدن يؤمه من راسه الى ابهاميه يؤم جميع بدنه بالغسل ومن ذلك الحمود ام اكلوه يتنمر ويستنشق وكذلك ايضا يرسل عينيه ان يمر المعاركين ولا يلزمه ان يدرك داخل العين باصبعها او نحوه لان العين جوهر لطيف يقسى مع كثره الاثريه ان تتعثر كذلك يتعاهد غضون البدنه التي ينبوع عنها حلقه فحلقه مثلا يدركه لان ما كان ينصب ولا يصل شيء من حلقه او يبقى شيء كذلك افه العفتين والمركبتين لا بد ان يتعهدهما كذلك اصول الراخدين ربنا ركبتين وما بين الأليةين وكذلك أنك الصرة كل هذه يحدث على أنه يتأهل ذلك آلية من بلغة علم إلى جميع بدنا. هذا في هذا الحديث الحديث ميمونه أنها وضعت النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجناب فأخرج على يديه فغسله هنا مرة ثانية أو ثلاثه ثلاثة ثم تمظم رأس تنشر وغسله وجهه وذراعيه ثم أخرج على رأسه ثم غسله جسده تقول انت يطلب من انجليزي ولم يدع وجعله ينظرونها بيديها من مجموعه هذه الحديث حديث عن عائشه وحديثا عن ميمونه ان الغزل الكامل اشتمل على هذه الاصول وهذه الصفات اولا لا بد كما تقدم ثانيا التسويه قول من الشروق ثالثا من السنن رسم اليدين ان يغسل الشفاه لان العاده ان الرياضه بهما فيغسلهما فيصلهما ولانه يمرهما على جسده فيغسلهما ثلاثا ا فتدعك الامر هي الوضع الكامل حتى أنه أمر بأن يبدأ بما في الوضع فيه الميت لقوله ابدأنا بما يأمن يرى ما في منه الخامس عيد الكرس أن يبدأ برأسه يصب عليه ثلاثا ويدركه السادس التيامن أن يبدأ بشفته الأيمن السابع التعميم الجسد أن الجسد له كله الثامن الحرص على إمرار اليد على المغسول على ما يستطيع أكد لا يحضر على أن يمر يديه على ظهره ولكن يحاول التاسع التثليث أن يفتعل ذلك ثلاثة وهذا أيضا من السنن العاشر أن يغسل قدميه في مكان آخر وبالأخص إذا كانت بمستنق علم ولو أنه قد وصلها مع الوضو او وصلها مع جسده هكذا أي الغسل الكامل أما الغسل المجدي فهو أن يغسع جميع بدنيا على غسلة واحدة من غير ترتيب ومن غير موالاة بل لو بدأ بغسل قدميه إذما سأك إذما ركبته إذما باطله إذما حقه إذما بطنه وظهره، وارتفع إلى أن غسل آخر غسل فصدف عليه أنه قد اغتسل وهكذا لو غسل جانبه الايمن بعد ابي شك راسه بيده ثم بيده اليمنى ثم بجانبه اليمنى ثم رجل اليمنى الى ان اتى الى اخرها وصدقوا عليه انه قد اكمل الرسل انه قد ارتفع احدها في هذه ميمونه انه لم يقبل المنزل يعني يتمسح به ويجعل ينفض الماء فاختل باه افتحب او يباح ولا للطواب انه مباح وقد كانت صحابه لما انه صلى الله عليه مرة وذيت له من خز عجب الصحابة لينها فقال إلى مناديل سعد بن معاني في الجنة أحسن من هذا دل على أنه كان يعرفنا المناديل وذوب صاحب المنطقة ابن قدام المجد في المنطقة أبي أبو المنزيل إلى الاغتسال وذكر أريه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مرة اختسل إذما التقى بلفافة أو برداء فهذا الرداء الذي التقى به يجب نشيه بدنه فلا مانع من التعمال المدين ذكروا أنه يجب أكل جميع البدن حتى ما يظهر من غرض المرأة عند القعود لحاجتها يعني ما بين فردها يعني يعني تغسل ما يمكن أنه يخرج إلى جلسة قضاء الحاجة كذلك أيضا الرجل يغسل ما يخرج من دوله يعني ما بين الأليتين يتعاهد ذلك كما يتعاهده في وكما يتعاهد المراحة في السنجر لأنه يكون ظاهر وليس في غسله مشفا وكذلك باطن الشعر الشعر المراه وشعر الرجل لا بد أن يغسل باطنه ولا يغسل بغسل إضائره كالغمو لأنه جزء من البدن الشعر الرأس وشعر الوجه، الجزء من البدن فلا بد أنه يغسله في حديث عائشة في صفة الغسل ثم يخلل شعره أبيده يعني شعر رأسه يبتل أصابعه بين الشعر ويدلكه هديتها كأن الماء قد وصل إلى البشرة وأن الشعر قد ارتوى حتى إذا ظن أنه قد روي روى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده كانه يبدا بتخليل شعر راسه الى ان يرويه فاذا روى شعره اباد ذلك افاض عليه ثلاث مرات زيادة عن الغسل الذي روى به بشره اجا عبءا عليه مرفوعه من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النظر موضع شعرة يقول علي رضي الله عنه فمن هم هذا يكون فكان يجزه، يجزه الى إلى أن يبقى إلى شعر يسير يقصره بالنقرب إلى أن يبقى شعر لا هكذا شرطا على أنه لا يبقى شيء من اليسر ولو ما تحت الشعر يوجع في هذا الحديث في قوله اغسل الشعر وانق البشر فإن تحت كل شعرة جنابه كل شعرة يعني أنه يتركد أغسل كل شعرة هكذا اشعر المرأة عادة ترجله وتجعله قرونا تغفره قرونا وتشد غفره فيقول يجب نقضه في الغسل من الحيض والنفاس جاء في هذا الحديث أن عائشه قوله صلى الله عليه وسلم لما أرادت أن تحلم أقال أربضي عمرتك يعني أمالها وأنقضي شعرك وامتشطي وأهلني بالحج أخذ منكم أن ينقضي شعرك وقتسلي أنه ينقض الشعر عند الاغتساد وكانت ذلك الوقت لا تزال حاحظة هكذا أروا ابن ماجيب إثناد صحيح الكول الثاني أنه لا يلزم نقل الشعر أكثر العلماء على أنه مستحب إلى واجب وجاء رباط عذار حديث أم سلمة أم سلمة تقول يا رسول الله أن امرأة أشد ضبر رأسي أبا أنقضه لغسل جنابه وفي رواية والحيظة قال لا إنما كان يكيش أن تحدي عليه ثلاثة حذيات تعوير ذكر الحيظة ليست أذو الصحيح إنما الذي صحيحوا الجنابه أرى أنقضوا لرسل الجنابه فزيادة الحيضة أرواها هذا الرزاق اعتضرد بها هذا الرزاق ولكنه تقى إذا احدث أن المرأة ضطرت شعرها جعلت الجزائل وقرون وحكمته وشك عليها الناس انقضا فبالأخص الجنابة, الجنابة تتكفر يمكن أنها يوم كل يومين يشك عليها أنها تنقضها كل يوم فلاجل ذلك ترتسم ولو كان ظهر شعرها كوية ولو كان جدا قويه تصب الماء عليه وتملكه إلى أن يبلغ الماء لأن الماء له نهول فيصل الى أصل الشعر اذا صلة ودلك شعر بدلك وهكذا الرجل يحبس على كان له شعر ان يخلل شعر الرجل وشعر, وشعر الرأس وشعر الصدر وشعر العانة ونحو ذلك يحبس على ان يدرك حتى يصل الماء إلى أصل الشعر يقول الذين قالوا لا, لا تنقضوا الغسل من الحيض حديث عائشة ليس به حاجة اللجوء ليس به غسل الحيض <تصفيق> ليس اقتصالاً للحيض إنها هو اقتصال ما يكونها لا تزال حائضاً أجل أن تحذر لو ثبت الأمر أبنى أبنى أبنى في الشعار الانحائض للجنابة إلا حمل على انه مستحب أي جمعا بين الأحاديث أما الجنابة فلا يجمها أن تنقضها هكذا في حديث ام سلمة أنها تقول إني امرأة أشد رفاة رأسي عنيشة أربا هل تجعل غرطائر وتكون شديدة فانقره لرسول جنابتي قال لأ إنما إخريك أن تأتي على رأسك جلسة حديث أخيات ثم تريدين علي كلمة أبتا تريد فأكرها على أن أترسل الجنابة ولو أن شعرها مرطة يعني جدائل يقول ويكثر ظنه بالاسباب يعني كون الانسان يظن يغل يغلب على ظنه انه اسباب وانه كمل غسل الاعراب و بالاخص كانوا يغتسلون في قدح في اواهب و يقولون اذا انتهى من غسل ما يقدر عليه أن يمسه بيديه وبكي الظهر الذي لا يصل إليه كفة صب عليه الماء صبق حتى يتحبتك أنه أغتسك فيكلي أولنا إتباع هكذا كانت عايشة حتى إذا ظن أن كان أروى بشرته أفاض عليه الماء بشرته يعني بشرته رأسه يدل على أن الظن كاف في إصلاق الفقارة سواء الحديث الأصغر أو الأكبر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى سنن الغسل وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من اذى وافراغه الماء على راسه ثلاثة وعلى بقيه جسده ثلاثة والتيامل والموالاه وامرار اليد على الجسد واعاده غسل رجليه بمكان اخر لحديث عائشه وميمونه في صفه غسله صلى الله عليه وسلم متفق عليهما وفي حديث ميمونة ثم تنحى فغسل قدميه رواه البخاري ومن نوى غسلا مسمونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما قال ابن عبد البر المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوظى فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما اترض عليه الغسل وهذا إجماع لا خلاف فيه إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوع قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم ويسن الوضوع بمدن وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباء بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي لحديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسه امداد ويتوضا بالمد متفق عليه ويكره الاسراف لما روى ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعب وهو يتوضا فقال ما هذا السرف فقال اذ وضوء اسراف قال نعم وان كنت على نهر جار لا بدون ما ذكر اي المد والصاع وهذا مذهب أكثر أهل العلم قاله في الشرح لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك رواه مسلم وروى أبو داوود والنتائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذ المسجد قال ابن المنذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الامصار وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد من البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في, في الشرح وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم نص عليه لما روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجعفة وعن أبي درء رضي الله عنه نعمل بيت الحمام يذهب الدرن ويدكر بالنار فإن خفت كره خشية المحظور وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهما بئس البيت الحمام يد العورة ويذهب الحياة وإن علم وإن علم حرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه سنن الارتساب الوضوء قبله وإزالة ما من الأذى وإخراغ الماء على رأسه ثلاثة وعلى بقية جسده ثلاثة والتيمن والمعالاة وإنغار اليد على الغاز الجسد واعاده غسل رجليه في مكان آخر أخذ ذلك من حديثي عائشه و ام و ميمونه في صيغه صلى الله عليه وسلم سلم كما تقدم بعضه ذكر في مجموع الحديثين يدل على أشرة أشياء أو أكثر الأول النية وهي ملازمه للإنسان في كل عمل الثاني التسمية وهي تقدم حكم أنها واجبة عند الذكر الثالث غسل الكفين لأنه يتناول بهم الماء الرابع الاستنجا غسل الفرجين الخامس غسل ما لوثه أي الأذى من المني هو الذي على بطنيه على فخذيه السادس الوضوء وضوءا كاملا السابع غسل الرأس أن يحتوى عليه ثلاثة هذيات يرويه بها الثامن غسل جانبه الأيمن أو التيامن في الاغتسال التاسع تأميم الجسد أبل ما أبدى الرأس العاشل امرار اليد على المقصود السرس على أي مر يده على جسده الحادي عشر التثليث أن يغسل بدنه ثلاثة الثاني عشر أن يغسلك دمه مكان آخر يتنحى ويغسلك دمه هذه صفتة الغسل الكامل بعض العلماء أكشب أن سيهدر بعض كتبه لم يستحب التثليث إلا في الرأس لأنه ما ورد أنه يغسل ثلاثا جسده لكن ورد في تغسيل الميت أنه قال صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأيتم ذلك بماء وسجر بحيث شرع التثليث في تغسيل الميت فالانسان الذي يغتسل من هذا الحدث يشرع له وايضا فانه يستحب التثليث في الوضوء غسله واحده بالوضوء تجديه غسلتان افضل والثلاث أغسل أفضل من السنتين فإذا كان هذا في الأبو ذلك يستحبه الغسل التهديد يقول ومن نوى غسلا مسنونا أو غسلا واجبا أجد احدهما عن الآخر ولو نسي. لو كان عليه جنابه نسي واغتسل لرسل الجمعه هل يرتفع حدثه نعم لأنه مسنون ولأنه نوى وفعل بأن غسل جميع جسده وهكذا إذا كان عليه جنابة واغتسل اليوم الجمعه يعني اغتسل عن الجنابه كذا عن غسل الجمعة لأن القصد هو الارتسال الذي هو النظافة شرعية غسل الجمعة لأجل نظافة البدن وكالحصد يقول لو نوع رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أرتفع إذا كان عليه حدثان كجماء واحتلام إثنى وواحدة منهما ارتفع ارتفع الاثنان وكذلك إذا نواهما بغسل واحد كفى غسل واحد عن الاثنين اذا نوى امرا لا يباه الا بوضوء او غسل اجزاء عنهما مثلا النوع ان يرتسل للصلاه وكان عليه حدث اكبر ارتفع لانه عرف بان هذا الصلاه لا تباه الا بطهارة وهو عليه هذا الحدث الاكبر فيغتسل لرفع الحدث او لاستباحه الصلاه او لاستباحه أمس المصحف او لاستباحه قراءه القران لان الجنب ممنوع من, من ان يكره القران ولو من حفظه فاذا اغتسل لاستباحة ذلك فارتفع الحدث كأنه يقول فضح مثلا عليه جنابه أريد أن أغتسل حتى اقرا لأن الجنوب من نوع فأغتسل أرتبع الحدث جاء الظهر وضع الألك الطهارة يصلي به الظهر وما بعده هكذا أنك الآن ابن عبد البر أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد وغيره يقول المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما اترض عليه الغسل هذا إجماع لا خلاف فيه الفقهاء يستحبون أنه يتوضأ قام الله أن يغتسل ويرى عبار العلماء أن شرعية الارتسال تأميم الجسد تخفي عنه ومنهم شيخ الإسلام من تيمية وتبعه ابن سعدي وغيره لأن الله ما أمر إلا بالارتسال في قوله تعالوا لا تقلوا الصلاة وأنتم شكرا حتى تعلموا ما تقولوا ولا جنبا إلا عامل سبيل حتى تغتسلوا لم يقل حتى تتوضعوا وتغتسلوا دخلت أضاء روئي في أضاء بعو الغسل بقي ان يقال ان الوضوء فيه ترتيب والغسل ليس فيه ترتيب، فلذلك اذا اغسل استهب له او تأكد ان يربي او يرتب كيفية الترتيب اذا غسل رأسه ونكره ثم غسل ركبته ثم غسل منكبه وعفديه وذراعه وكفيه الآن حصل له غسل الوجه وهو أول أضع الرو ثم حصل له غسل اليدين يمرض يديه على رأسه والمسج المسح يحصل غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ويبقى غسل القدمين في آخر غسله وبذلك يرتفع الحدثان بكي أن يقال إنه قد يمس ذكره فإذا مسه انتقب وضوءه لأنه الآن قد غسل وجهه ويده يمسه برأسه فإذا مس فرجه والحال هذا فإنه يحتاج إلى إعادة الوضوء مدس الفرج ناكب كما تقدم من نواقب الوغوب وليس من نواقب الغسل كما لو احدث مثلا في اثناء الغسل ما بقي عليه اللغة في القدمين منه ليحن يعيد اهضاء الوغوب وذلك لان هذا الهدف موجب للوغوب ولا يعيد الغسل الهدى الى الصراع الذي هو مثلا يخرج ذه انما فيه الوضوء ليس فيه الغسل فيه يعيد غسل اعضاء الظاهرة الوجه اليدين ومسه الرأس وغسل قدمين يقول إن انهم اجمعوا على اتحباب الوضوء قبله تاسيا به صلى الله عليه وسلم ان يستحب جعل ذلك من باب الاستحباب ان يتقدم يقدم الوضوء قبل الغسل هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا يغسل فرجه قبل ان يبدأ باعضاء الوضوء فيغسل كبله ودبره وينظم ما حولهما حتى يكتب بذلك عن أي مسألة في حالة الاقتصاد إذا ابتدع أرواح الورق مرتبة ثم بعد ذلك أسار رأسه وجسده إلى قدميه ولم يمس فرجة أربعة الحدثان يقول وإن سن الورق بمد وهو رفض أن يسلس بالإ Iraqi وأوقيه ثاني أربعة فاس بأندا كنسي نكاد يقال إننا لا نعرف الآن الرطل ولا الأوقيه ولكن المجد معروف ربع الصاع والصاع ايضا معروف موجودا إلى الآن يستعملونه في أكايل ذكاة الفطأ وما أشبهها وقدروه بأنهم أكشفين المتوسطين من البر أو الشعير يجمع أكشفينه ثم يملأهما يكون هذا هو المد الماء معلوم أنه ليس له علاوة فيكون بقدره فالمده ناروحا قصى وأيضا ناروح الآن إنما يكيسون بما يسمى اللتر أنا أشبه وهو لم يكن ناروحا كديما كان يكيسون بالعقية و بالغطة أنا أشبه الاقتصاد بالصال وهو خمسة أرطال وثلث بالعراق عشر أواقع وسبحان بالقدس أربعة أمداد الرطل الصاء وأربعة أمداد الصاء معروها عظيم في حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاء إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد متفق عليه يعني يقدرون اقتصاله بأنه يكفيه صال في حديث عن جابل سئل عن الغسل فقال يكفيك صال فقال أهد الجالسين إلا يكفيني لأن شاعري كثير فقال قد كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وأطياد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يغتثل بالصاع إلى خمسة أمداد يختلف منه ويطبع على رأسه ويدلكه ثم بعد ذلك يغسل الماء على سائر جسده إلى أن ينتهي بغسل قدميه يقدم قبل ذلك الحوض غسل أظافره وأنما الله يستنشق رأس اليدين الوجه واليدين إلى آخره ثم بعد ذلك يغتسل ويستحي بالصوت الآن. يستعملون هذه الصبابات التي يسمونها الدوش هذه لا شك أنها إراحة عن اقتراف علمه أنه يقف تحت هذا الصباب وأنه يبدأ بغسل رأسه وذلك ثم بعد ذلك عنقه ثم منكبه وأبوديه و. كذلك ابطه و صدره و ظهره الى ان يختم بقدميه ولا يتكلف بالاقتراف و لكن ذلك عليه بالاقتصاد يكره الاسراف في صب الماء و ذلك لان الماء له حرمه الماء نعمه من نعم الله فلا يسرف فيه ولا يكسر في صبه يحتفظ بشيء ولو كان الماء كثيرا رأى ابن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد ابن أبي قصوه ويتوضا إذا قال لا تسرف او قال ما هذا السرق إذا قال أهل ماء إسراف في رواية أفل وضوع إسراف رواية المشورة أفل الماء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جاري ما هكذا يعني ولو كنت أتتوا على نهر يجري أو على بحر إذا لا تسرف لأن ذلك إفساد لها الماء الذي هو ثروة عظيمة وبالأخص ميادة البلاد فإن الماء يتكلف لا يحصل إلا بكلفة وبأتعب وبنفقات طائلة وبالأخص بدأ عمل هذه التحرية فانه يكلف كثيرا ومع ذلك يشاهد أن كثيرين يبالغون في صب الله فيجلس أحدهم تحتبر الشخص ساعة أو يثلثين ساعة يصب بقوة يمكن أنه لو جمع أهدنا إذا كان خمسة كرد أو نحوها فأهل ذلك علي أن يقتصد هذا الحديث في اسناده ضعف ولكن الاصل انه صلى الله عليه وسلم كان يقتصد اذا عرفنا بأنه لا يزيد على صائم او خمسه امداد وأنه بالوضوء لا يزيد على مد وربما اكتفى بثلث اي مد عرف بذلك انه كان يحدث على الاقتصاد اذا اسبغ بدون ما ذكر اجاز اذا اسبغ اعضاء الوضوء بدون المد او اسبغ اعضاء الغصي بدون الصلاه اجاز ذلك هذا مدى باكثر اهل العلم قاله في الشرح عائشه تقول إنها كانت تغتسلها والنبي صلى الله عليه وسلم من إن وإن راحض يسعو ثلاثة او أو قريبا من ذلك يظهر أن هذا غلب ثلاثة أمداد الأصف في الغواية الأخرى ثلاثة أصف وذكرت ان ذلك الانا يقال له الفرق من اناء إن واحد يقال له الفرق يسع او خمسه تاصو ثلاثه تاصو او قريبا من ذلك ومع ذلك اذا اسبغ في اكل جاز وارتفع الحدث رواه دوده متى ينعم رتب الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم توضع يعني طلب ماء للوضوء فأتي بماء في إناء كأجرى ثلثي المد واكتفى به كأجرى ثلثي المد دليلنا إلا أنه اكتفى يمكن أنه اكتفى بغسلة واحدة لكل عضو يقول ويباحث ولضوء في المسجد ما لن يؤذي به أحد كانت المساجد ترابية أبيها تراب فإذا اغتسل أو تغلع فإن التراب يشرب ذلك الماء ليست مستنقعة وليست مبلطة كهذه الأزمنة تحتاج إلى أن يتغلع في جانب المسجد في رحبته او يغتسل وذلك مثل اذا كان مستعجلا او كان معتكفا فلا مانع من ذلك لكن اذا حصل انه حصل منه شيء من الاذى يؤذي الناس او يؤذي المسجد عادة انه قد ينتخب إلى مرمض او ينتخب إلى استنشق او عاده لا تشرب المخاطئ النخام فيكون ذلك من الاذى فيخرج من المسجد او يدخن ما حصل منه يقول ابن المنذر أباح الوضوء بالمسجد من نحفظ عنه من علماء الامصار الا انه روي عن الامام احمد انه كره صيانه للمسجد عن البصاق لانه عاده أكاد يلصق اذا تمم الله وكذلك ايضا يمتخض اذا استنشق وعن ما يخرج من فضلات له. هذا هو الاول انه يكون خارج المسجد حتى ولو كان المسجد ترابيا يقول يباح الروء والرسل في الحمام إذا أمين الوقوع في الحرام أو في المحرم الحمام ليس هو المباني الموجوده الآن في الوجود هذه تسمى مراحض مراحيض يعني واحدها مرحاض او كنيف او متولى مثلا او حش الذي يعد للتخلي هذه ليست في الحمامات المعروفة المعروفة قديمه الحمام المعروف قديما هو بائت يحفر له في الأرض نحو ستة أمتار أو سبعة ويجعل دورين أو نحوها يجعل الدور الأول مكانا يجلس فيه لأنه يبدأ في الحرارة في الحرب. ثم ينزل الأرض إلى الأسفل ويجد فيه الماء ويكون هذا الماء حارا إما بطبيعته لأنه في جوه الأرض وإما أن هناك مسخنات تسخنه وقبل أن يوجد الشهربة أليس فيه نور إذا أكد به السرد ينطفي إذا أكد به نار تنطفي وما ذاك إلا أنه ليس فيه تهوية إذا دخل الداخل فإنه يضيق نفسه أي بهذه أنه يرفع رسوه ويستنشق النفس لما كان مظلما كانوا يخلقون فيه ديابهم كذلك أيضا أكد يحتك بعضهم ببعض يصطدم بعضهم ببعض ولا يشعرون وذلك لانه مغلم فيه اماكن يغتسلها بها هذا يغسل ما في بدنه من الدرن ومن الوسخ فائدته لكون الماء ساخنا انه يذهب الدرن يذهب الوسخ الذي في البدن وانه ساخن يحتاج اليه في البلاد البحريه في الشام ومصر والعراق ونحوها هذا هو الحمام يقول يباهي الرسل والوضوء في الحمام اذا امن الوقوع في المحرم المحرم هو كشف العوره والاحتكاك ببعض الناس أهو ابن عباس المداخل حمامة كان في الجحثة التي الآن فيها مربع علو الإحرام كرب رابق عدونها بخليل وثقعنا بجانب الشرق بجانب الشرقي فيها مسجد كبير مسجد ميكات دخل حماما كان من دخله روي عن ابي ذر انه قال نعم البيت الحمام يذهب الدرن اي الوسخ من البدن ويذكر بالنار وذلك لانه حار ماؤه حار كذلك يقول اذا خيف إذا خيف المحذور والمحرم أكلها خشية المهبوح يعني خشية الوقوع في المهبوح ولذلك كانوا يؤكدون على من دخله يكون على أوراة ما يصطره أكتبان او سراويل وأبنى بشيبة أن يصن في عمالي بن عمر قال بئس البيت الحمار يبني أوراة ويذهبوا إلى الحياة هذه العادة أنهم يدخلون هنا ويبقون العورة لا يزال موجوداً في هذه البيوت وهي الشام وفي غيرها وكان هناك هنوم في المدينة يدخلناه قبل خمس أشرة سنة أو أكثر ولكن بعد ان جاء الكهرب نوغل وأصبح فيه مثل المغتسلات التي مثل الدورات المياه الآن موجودة فالذين يدخلونه يدخلون بسيابهم ويغتسل يخلق في مثل هذه المراحيض والأماكن ويغتسل وهكذا أيضا بعد وجود الكهرباء في البلاد الأخرى يقول عن علم حرم يعني إذا علم بأنه يقرأ المحبور بأيما سعورة أحداً أو يمس عورة أحد, احد عورة أو أنه ذلك الوسائل أحكام المقاصد يعني أنه يصير وسيلة دخول الحمام وسيلة إلى إبداع لغة ولم سعورة ما Wallah alaikum.